بسم الله الرحمن الرحيم في قريش إله بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع يتيم ولا يحب على طعام مستين فغيل للمصنين الذين هم عن صلاتهم تاهون الذين هم يراهون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصَلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر